الذيينَ يَسْتَك بِرونَ عَ عبادة سََدخُلونَ جَهدَّ مَدَخر حَلهَّ الذيجَعَ لَكم الليلى للتَسكُوا فيِيهِ وَدَّه رَمدَ صِر إِ اللههَ لَ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 فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني لما جاءني البينات من ربي وأمذت أن أسلم لرب العالمين